لا تجد قوما hal um. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأن يده بروح انذرم ما الا ان حنبه الله هم مسيطون بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماء Ansul Na فأتاهم الله من حيث لن يعتسبوا وقذف في قلوبهم رعب Oh!